وان اقام البينه على تلف المال فعليه اليمين معها انه معسر لانه صار بهذه البينه كمن لم يعرف له مال نقول اين مالك الذي كنت تشتغل فيه واشتريت بضاعه وكذا وكذا قال المال احترق المال غرق المال تلف نقول احضر بينة احضر البينة شهدت البينة ان المال تلف او احترق او غرق او اي نوع من انواع ذهاب المال نقول بهذه البينة زال ثبوت المال الظاهر نريد منك اليمين على أنك معسر لأنه يجوز انه تلف لك مال لكن عندك مال غيره فنحلفه يمين مع البينه أنه معسر وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطنا لم تلزمه يمين لأنه أقام البينة على ما ادعى وإن شهدت البينة بإعساره فادعى غريمه أن له ما لم قال البينة ما تدري هذه والرجل عنده ما ألم غبيه مخفيه عنا وعنكم فلا نلتفت إلى دعوى الغريم هذا لأن شهادة الشهود كافية في إثبات الإعسار نعم. لأنه أقام البينة على ما ادعى وتسمع البينة على التلف وتسمع البينة على التلف يعني إذا حضر شهود يشهدون أن ما له تلف بغرق أو حرق أو ريح أو نحو ذلك تسمع البينة حتى وإن لم تكن ذات خبرة بحاله لأن هذا من الأمور الظاهرة فرق بين أن تشهد البينة بفلسه وعساره أو تشهد البينة بتلف ماله أي بينة تشهد بتلف ماله تقبل لأن هذا شيء ظاهر وأما البينة التي تشهد بإعساره فلا تقبل إلا إذا كانت تخبر حاله خبرة جيدة نعم وتسمع البينة على التلف وإن لم يكن ذا خبرة باطنة لأنه أمر يعرف بالمشاهدة يعني التلف يعرف بالمشاهدة نعم ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله لانه من الامور الباطنه ما ما تسمع شهاده البينه الا ممن يعرف حاله حقيقه اما ناس ما يعرفون لا ما يق... تقبل شهادتهم على انهم عسر نقول ما يدريكم يمكن عنده اموال مخفيه نعم فان كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقرر له فإن كذبه بيع في الدين وإن صدقه سلم إليه نعم. فإن قال الغريم احلفوه أنه صاد أنه صادق لم يستحلف لأنه لو رجع عن, عن الإقرار لم يقبل منه فإن كان في يده مال المدين بيده مال ويقولنا معسر نقول ما هذا المال قال هذا المال لجاري هذا المال لأخي هذا المال لأبي هذا المال لزوجتي ما عندي أنا شيء نستدعي من أقر له نستدعي جاره فنقول هذا الرجل يقول إن هذا المال لك ماذا تقول أنت؟ قال صحيح أنا أعطيته يتاجر لي وما يقسم الله من ربح بيني وبينه أنا رحمته حينما أفلس فأعطيته مال يتاجر فيه لي وما يقسم الله من ربح بيني وبينه نقول إذن سلم المال لصاحبه لجارك ولا تظهر أمام الناس أنك غلي وأنت مدين فإن كذبه صاحبه قال لها ما عطيت شيء هذا له وليس لي فنأخذه منه ونبيعه ونسدد ما عليه فإن قر به لغيره سئل المقر له من ابن أو أخ أو جار أو زوجة فإن كذبه بيع في الدين ان كذب قال لا مالي شيء هذا له اخذنا وبعناه وسددنا الدين منه وان صدقه سلم له المال قلنا خذ مالك لا ياخذه الغرماء ان قال الغريم ما هو صادق يقول لي ابي والمال ماله يقول لي اخي والمال ماله يقول لي جاري والمال ماله لكن جاره وأخوه وأبوه متستر عليه حلفوه إن المال مال جاره وليس له لا نقول ما نحلفه لأن إقراره يكفينا في أخذ المال من يده لو ما حلف يذهب مال جاره لا ما يذهب بالنقول لأن المرء احيانا ينكل عن اليمين مثلا فما يقبل منه حتى لو لو اراد الرجوع عما اقر به ما يقبل منه فمثلا لو اقر ان عنده لزيد ألف ريال ثم من الغد قال لا ما عندي شيء هل يقبل رجوعه لا فكذلك إذا قال هذا المال الذي بين يدي لجاري ثم أراد أن يرجع يقبل رجوعه لا ما يقبل رجوعه ولا يقال له احلف حتى لو رفض اليمين فالمال عندنا هو مال جاره بناء على إقراره نعم فإن قال الغريم أحلف أنه صادق لم يستحلف لأنه لو رفض اليمين ما استفدنا شيء نعم. وإن طلب يمين المقر له، لأنه لو رجع قبل رجوعه. وإن طلب اليمين من المقر له أحلفنا، لأن هذا ينفع فيه النكول. قال مثلا هو يزعم أن هذا المال لجاره، جاره أنا أعرف أنه ما يعطيه مال، لكنه مستر عليه. احلف جاره أن هذا المال ماله فنحلف الجار نقول تعال تحلف أن هذا المال مالك إن حلف خلينا سبيله وإن لم يحلف وأخذناه بنكوله، فأخذنا المال من المقر الأول وبعناه وسددنا منه الدين لأن المقر لو نكل على النيبيين ما انتفى الإقرار بخلاف من اعترف قال هو مالي فإذا اضطرناه لليمين رفض عرفنا أن المال ليس له لأنه لو كان المال ماله حلف فإذا رفض اليمين عرفنا أنه متحيل أو متستر عليه أو متعاون معه على الاسم لأنه لو رجع عن الإقرار بأنه ما له قبلنا منه لأنه أقر بشيء ليس له بخلاف ما إذا أقر الإنسان على نفسه ثم رجع ما قبلنا إقراره فرق بين أن يقر المرء لنفسه ثم يتراجع أو يقر على نفسه لغيره ثم يتراجع الأخير ما يقبل تراجعه والثاني يقبل تراجعه لو قال مثلا عندي لزيد الف ريال اقر بهذا ثم من الغد قال لا انا ما نبصادك ما عندي له شيء هل يقبل نفيه لا نواخذه باقراره السابق بالامس مثلا قال عند زيد لي ألف ريال واليوم قال لا ما عنده لي شيء رجع عن إقراره السابق يقبل نفيه نعم يقبل نفيه لأنه نفى شيء من حقه امسك لي واليوم يقول لا ما لي شيء ابراهيم الله أنا قلت عنده لي كذا وأنا الآن تبين لي ما عنده لي شيء فينفع النفي والإنكار هنا بخلاف الحال الأولى إذا أقر على نفسه ثم أراد نفي إقراره فلا يقبل منه أقر لنفسه بحق ثم تراجع يقبل تراجعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 يقول المسبوق الذي لم يدرك الركوع الأخير هل يمكن أن يأم غيره الجواب نعم إذا دخل جماعة مع الإمام والإمام في الركعة الأخيرة أو رفع رأسه من الركوع الأخير وقالوا فيما بينهم إذا سلم الإمام فأنت يا فلان إمامنا تواطعوا على هذا فله أن يصلي بهم يقول ما حكم الاستمناء لمن لم يستطع الزواج وخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة إذا خاف على نفسه الوقوع في العثم فيعالج نفسه بالعلاج النبوي يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم عليه أن يصوم والصوم كفيل بأن يقلل شهوته ويقلل الخضر من ناحيتين أولاً أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام الإنسان ضعف قدرته، فلا يقع في المحظور. الأمر الثاني أن المرأة إذا صام يكون علاقته بربه جل وعلا قوية ومتينه ومقبل على الله فهو في حال عبادة وجدير بمن كانت هذه صفته أن يبتعد عن الاسم. تقول السائله هل يشرع للنساء أن يصلين جماعة نسائية خلف امرأة تأمهم؟ هل يشرع للنساء ان يصلين جماعه خلف امراه الجواب نعم يجوز للنساء ان يصلين جماعه لا دائما وابدا وانما احيانا ولا يصلين خلف المراه وانما امامه النساء تكون وسطهن تكون الامامه منهن في وسط الصف والنساء على يمينها وشمالها فإن كان في صف ثاني أو ثالث فلا بأس لكن إمامة النساء ما تتقدم أمامهن في المحراب وإنما تكون وسط الصف ولهن أن يصلينا جماعة مثل قيام الليل مجتمعات وأردنا أن يختمنا اجتماعهن مثلا بصلاة ركعتين أو بأن يوترن معا أو يصلين صلاة الضحى مثلا لا على سبيل الدوام وإنما على سبيل العارض يقول هل يجوز الطواف بالنعال قياسا على الصلاة يجوز الطواف في النعال مثل ما يجوز تجوز الصلاه فيهن لا باس فيهما يقول قبلت طفلا وانا محرم هل علي شيء يقول قبلت طفلا وأنا محرم هذا لا يؤثر لأن تقبيل الطفل الصغير مثلا ليس تقبيل شهوة وانما تقبيل عطف وحنان وموده فالتقبيل الممنوع للمحرم هو أن يقبل زوجته أو امراه أجنبية بشهوة هذا محرم بالنسبة للأجنبية دائما وأبدا ومن نسبة للزوجة يحرم عليه حال الإحرام يقول من قال ربنا ولك الحمد والشكر فما الحكم الله جل وعلا له الحمد وله الشكر وهو المشكور وهو له الحمد لكن في أثناء الصلاة ما ينبغي للإنسان أن يأتي إلا بالشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل تكبيرة الإحرام لو قال الله أكبر كبيرا ما صحت يقول الله أكبر لو قال ربنا ولك الحمد ولك الشكر ما صح لأن عليه أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم من طاف البيت ووشاكم في عدد الطواف أهو سبع أم ثمان ماذا يجب عليه ما يجب عليه شيء هو إذا شك في العدد يبني على اليقين واليقين هو العقل يعني إذا شك ما يدري طاف خمسة أو ستة نقول اجعلها خمسة وأكمل طاف لا يدري ستة أو سبعة نقول اجعلها ستة وأكمل وهكذا فهذا طاف ولا يدري هي خ... ستة سبعة أو ثمانية ما دام من الشك في الزيادة فلا حرج عليه. يقول ما حكم تعليق آيات قرآنية على الجدران في البيت؟ تعليق الآيات في البيت وفي المجالس كرهه كثير من العلماء. قالوا لأن الآيات القرآنية ما نزلت لأجل أن تعلق للزينة أو تعلق للحراسة. أو نحو ذلك وفي هذا إهانة لكلام الله تبارك وتعالى فلا ينبغي مثل هذا لأن هذا استعمال للقرآن في غير ما نزل من اجله والغالب أن التي تعلق هي التي تجعل في لوح جميل أو في شيء ما ملفت للنظر أما بشكل كتابتها على شكل حيوان أو كذا كما يتفنن بعض الناس يجعل كتابة الآيات مثلا كأنها زرافة أو طير أو نحو ذلك وهذا خطأ وجهل وتلاعب بكتاب الله أو لأن اللوحة جميلة أو بيضاء أو مضاءة أو نحو ذلك وهذا في غير ما نزل القرآن من أجله يقول أتيت من سفر إلى مكة وأخرت صلاة المغرب لأجل أن أصليها مع العشاء في الحرم لأكسب فضيلة الصلاة في الحرم فكيف أصليها؟ أقول الآن ما دمت ما صليت المغرب الآن تصلي المغرب وتنتظر العشاء مع الإمام إن شاء الله يقول أكلت مالا حراما منذ سنين وقد تبت إلى الله وأريد إخراجه لكن لم أستطع لعدم امتلاكي اياه وليس لدي بيت لي وكذا أقول يجب على المرء أن يتحلل من المال إما أن تؤديه إلى صاحبه أو تستسمح منه فإن لم تؤديه فهو في ذمتك إلى يوم القيامة حقوق العباد مبنية على المشاحة إما أن تستسمح منه أو تجمع له ما تستطيع وتعطيه ما تقدر عليه وتستسمح منه بالزائد ونحو ذلك يقول ما معنى كلمة اسوه الغرمى يعني ما يعطى مثل الغرمى الذي داين الرجل بعد الحجر عليه ما يعطى مع الغرمى وإنما الغرمى الذين هم اصحاب الحقوق من قبل يقسم, الدين يقسم المال بينهم وأما من داينه بعد الحجر عليه فلا يعطى إلا بعد ما يفك الحجر عنه فيما بعد الرجل الذي أقر الحاكم أو عند الحاكم أنه معسر وخلي سبيله هل سيدفع الدين يوم القيامه أم لا نعم قلنا الحقوق ما تسقط حقوق العباد ما تسقط إن سددت في الدنيا وإلا تسدد يوم القيامه إلا إن تحملها الله جل وعلا عن عبده ليس معنى هذا أنه خلي سبيله ما يطالب بها لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يطالب بها في الآخرة لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة هل يجوز لصاحب الدين استيفاء حقه من غريم مقابل مجهود عمل بدني؟ تقدر اجرته حتى يسوف الدائن حقه نعم من حقه هذا لكن ما يلزم المدين بأن يؤجر نفسه لكن إذا كان مثله يؤجر نفسه فنعم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين